أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا, وظنوا أنه واقع بهم خذوا ماء لَعَلَّنَّكُمْ تَتَّقُونَ وإذا خذ ربك من بني مِنْ من ظهورهم ذرياتهم ظُلُمَاتٍ على الَّذِي يُنْشِئُ بربكم قالوا بلى بُيُوتًا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولون انما اشفق ابا من قبل وكنا ذرية من بعدهم بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى إلى واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون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 لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا نعام بل هم أضل أولئك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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمتين أو يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم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 فلما أشقلت دعوى الله ربهما دعوة الله ربهما لئنا سئتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا جَعَلَ له, له شركا فيما تعالى الله عما يشركون فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا 122. إن الذين تدعون من دون الله عباد نمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجو يمشون بها أم لهم أيدي يبطجون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظلون إن اللَّهُ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا وين وَإِن تدعوهم الى الهدى لا يسمعو واتاه يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 121. <توكلون> الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ورزق كريم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 122. أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابل الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 123. تستغيثون ربكم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 إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال او متحيزا لافئة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 وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله وحد كيد الكافرين إن تستفحوا فقد جاءكم الفتح وَإِن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يَا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصن البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم.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 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم خاصه، واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض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 ولكن اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت الله اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت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 والله خير الماكين واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا لقلنا مثل هذا وَمِنْ عِندِكَ فَأَنْطِلْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ يَوِيْتِنَا بِعَذَابٍ نَّلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُ لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إلى أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 أولئك هم خاسرون قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة لولين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 طير صدق الله العظيم